الإحلام ورد م تعلمون منذ لذن عليها, عليها في السنه ان ل آ ز و ي ه الله ا ن هي الزوهر وخلاصه ا ل ب ل ا ومال العباد خلاصه ا ل د ي ن والاحسان ا ل م ح ي ط والنجائي ل ل ع ق ي د ة ا ل ث ا ن ي ة ولما تفرع عنها من ا ع ا ل كل ذلك يجمعه اسم ا ل إ خ ل ا ق فهي مرغبه ف ا ر ج ة يسعى المؤمن لاتشاده وبيان ذلك أ ن لها معنيين المعنى ا ل أ و ل هو ما يتعلق بشهاده ان لا اله إ ل ا الله وقد ثبت في الصحيح في مسند أ ح م د ورجاله ثقاف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد حكما على الحديث أ ن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ي لاعلم لا ك ل م ة لا يقولها عبد إ ل الا حرم ع ي ه ل إلا ا أي حرم الله عليه النار فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إ ن ي لاعلمه انها ك ل م ة ا ل إ ح م ا ر التي أ ل ز م الله بها عبده محمدا عليه الصلاة والسلام والتي ل ل ا ا و أ و ص ى بها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني انه أ ب ا طالب م ن م ا كان يقول له عند الموت قل لا إ ل ه إ ل ا الله ف ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص إ ذ ن هي ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله فهذا هو المعنى ا ل أ و ل و ا ل أ س ا س والمشترك بين جميع المسلمين فكل م س ل م ي ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله فهو ح ا ئ ز على ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص وبها إ ن شاء الله يدخل ا ل ج ن ة و إ ن أ ص ا ب ه قبل ذلك ما أ ص ا ب ه كما ثبت في حديث صحيح يدخل ا ل ج ن ة يوما من الدهر و إ ن أ ص ا ب ه قبل ذلك ما أ ص ا ب ه فلا يخلد مسلم في النار بمقتضى شهادته ان لا إ ل ه إ ل ا الله وهذا قلت عام مشترك في كل مسلم عصافهم و ط ا ل ح ي ه م إ ن م ا التفاوت يحصل في المعنى الثاني م ل م ع ا ن ى ا ل إ خ ل ا ص وهو الذي خصبناه ها هنا ب م ن ز ل ة الاخلاص وهي م ن ز ل ة إ ن م ا يؤتاها من اجتهد في دين الله وحرص ا على تعبده حرصا ً شديدا ً يسعى ويسلب ويجهد ويعمل يخطئ و ي ت و ن يسرع في ا ل س و ب ه الى الله عز وجل يجدد دينه يجدد إ ي م ا ن ه يسعى دائما ب ا ل ت ر ق ي بمراتب ا ل إ ي م ا ن وللتزكيه والتصفيه من الشوائب التي تشوب القلب وتكبر خ ط ا ء ا ل أ ع م ا ل فهو هنا ا ك ت س ب المؤمن فيعلم م ن ز ل ة ا ل إ خ ل ا ق بالمعنى الفارس وقد أ خ ذ العلماء ذلك من آ ي ا ت عديده ة م ن ا منها, منها ق و ل ه عز وجل في وصف المؤمنين ا ل خ ش ة والذين يؤتون ما آ ت و ا وقلوبهم و ج ل ه أ ن ه م إ ل ى ربهم راجعون وهذه من اشد ا ل آ ي ا ت على النفس والذين يؤتون ما آ ت و ا وقلوبهم و ج ل ه أ ن ه م إ ل ى ربهم راجعون هاهنا السير المخلص إ ل ى الله عز وجل ل الجهد ل فهنا ا و ع م على اكتساب م ن ج ل ة ا ل إ خ ل ا ق المسلم الخاشع الخائف كما في الحديث من خاف أ ح س ن ه الذي يخاف الله حقا يؤتي ما يؤتي من عمل يعني يدير أ ع م ا ل ص ا ل ح ة والذين يؤتون ما آ ت و ا وقلوبهم و ا ج د ة أ ي ث ا ث ا ء عمله وبعيد عمله إ ل ى أ ن يلقى الله عز وجل بعد ذلك وهو يفكر أتقبل منه أم لا الصالح منه يعني يدين عن يعتمر ومع ي ر بمروح ينهى ن المنشر ينتمع المحرمات يتورى عن ومع ذلك يبقى قلبه خائفه وقلوبهم و ا ج ل ة و اي ج ل ة أ خ ا ئ ف ة م ض ط ر ب ة غير آ م ن ة من مكر الله عز وجل وقلوبهم و ا ج ل واجلة لا السبب, السبب؟ انهم إ ل ى ربهم راجعون يعني هو يدرك, يدرك يقينا د ر ك ي أ ن ه سيموت معندوش يقين أ ن الله تقبلني سيدين العمل الصالح سيدين ا ل ح ي ر ولكن معندوش ا ي ق ي ن أنه ت ق ب ل منه اليقين ا ل ل ي عندوه هو أ ن ه غبي م غديم وغبي ك ح س ل فهذا يقين الموت يقين كل إ ن س ا ن وليس كل مسلم كان الكافران يوقن أ ن ه سيموت ولا يشك في الموت إ ل ا أ ح م ق لا يمكن أ ب د ا أ ن ينسب الشك في الموت إ ل ا احمر فهذا يقين و أ ع ب د ربك حتى ياتي اليقين يقين كل مريء على وجه ا ل أ ر ض فهذا يوقن به ا ل إ ن س ا ن المسلم أ ي ض ا الموت و يوقن المسلم أ ي ض ا من حيث هو مسلم من م حيث هو س للحساب م ب ا يوقن بالحساب وبلا خ ر ت ه م ي و ك ل و ن و ل ا خ ر ه تتضمن كل ما يقع فيها من حساب وصراط و ا ل ن ز ا ل و ج ن ة ونار ن س أ ل الله السلامه والعافيه من عذابه وغضبه و ن س أ ل ه رضاه عز وجل برحمته اذا كان المؤمن إ ذ ا له يقين بالموت له يقين بالحساب وليس له يقين بصفاء عمله ع ن د ه ليقين بالموت ب ا ل ح س ا ب لكن ما عنده يقين ب أ ن عمله ف ا ط ل من كل شوائب الرياء و ا ل ت ص م ي ع وهل مجره مما يبطل العمل فهو حينذاك يعمل العمل وهو خائف من الله عز وجل يقدم الصالحات يوصي الخيرات وهو غير مطمئن ت م ئ ن ا ن الموقن ل أ ن الله قد تقبل منه يقينا ولكن يوزن يبقى على حذر من أ ن لا يتقبل منه ما دام أ ن ه يوقع ب أ ن هذا ع م ل مراه الاحساس دير الخير ودير ص ر ي ح ا ت ولكن ع ا ف ي ق ي ن ب أ ن ه ذ ا الخير ودك ص ر ي ح ا ت غير جزء ا ل ح س ا وستوضع على الميزان الحق موازين الخيام الميزان القص اي العزي الذي لا يبول وهنالك يظهره العمل الصافي والعمل المغشوش تماما كالمصبار يعني العلج العظام التي يصبر بها السائل ف اللدن ي وغيره وهو تسيل من اجل الذهن لا اقل ولا اخر والا ففق و بون شاسع ما بين الامرين حالما يزال للحميد اللي يستعملوا فيه يعرفوا الحميد مستوى م ي الميزان ه واذا مرشوش؟ و ل ل ه هو هدك ا س ى ع ي فيه المجدد ا ل م الذي يكون يوم ا ل ق ي ا م ة يصبر الصالحات الصاحيات ويصبر الصالحات غير الصاحيات ومن هنا كان وجل الصالحين وجل المؤمنين ا ل ق ش ي ه الذين ي و ت و ن ما آ ت و ا وقلوبهم و ا ي ل ة أ ن ه م إ ل ى ربهم ر ج ع عارضين ان مرجعهم الى الله عز وجل يتركب عنه حساب وميزان ومن هؤلاء ورجلهم وعدم اطمئنانهم إ ل ى اعمالهم وهذه من الصفات الحسنه لانها فعلا توصل العبد باذن الله الى مركبه الاخلاق او الى منزله الاخلاق وذلك ان من شروركم ان يكون العبد مخلصا الا يستكشف عمله كما قال الله عز و ا ل في المجدسر ولا تمنن تستكثر ويعني بخير اعمال ل ص ا ل ح ة ف ن ظ و ا إ ل ى حجك و إ ل ى امرك و إ ل ى كثره صدقتي وربما طول صلاتك وصيامك وغير ذلك م ل ا قد يدخل عليك إ ب ل ي س الملعون منه فليخرب عليك عملك من ح ج ب ت ه فابشر أ ن ك صالح حنيفه وعنيفه و ع ن ي ف تكفر عن الشغل ي تربي ر ي ن خ ي ر دارك حينما تحتقد ا ر ك وترى ب أ ن الاستكفار أ ع م ا ل ك فقد دخلك ل م ن ه ل م ن هو ش واحد يعني لما تريد تصبر على ربه هذا هو المن ه في معناه الداري ا ل آ ن أ ربي عز وجل هو الذي يمن ع ل ي يمنون عليك أ ن ا س ل م و يعني كانت ا ع ر ا ق يجيوا لسيدنا الصلاه والسلام ويختموا عليه ي ق و ل و ا ل و ح ن ا سلمناه وزرناه وزرناه فيذكرون أ ح م ا ل ه م واسلامهم ممن ن على رسول الله وعلى الله عز وجل بل الله يمن عليكم الهدايه للايمان الله هو الذي يمن على العبد إ ن ه كان يمكن أ ن يضل العبد إ ذ لم يهده الله ومن لم يهده الله فلا هادي ل ا إ ذ ن فلذلك إذن لابد من أ ن يعتقد المؤمن في كل ع م ل يقدمه أ ن يعتقد أ ن م ا القبول والرز من الله و أ ن ن ج ا ة العمل ا ل ن ج ا ة هي العمل الصالح هي ل من ب م ا يتلقاه الرب عز وجل بالقبول وهذا أ م ر غيب لا يمكن أ ن نعلمه في الدنيا و إ ن م ا يعلم يوم القيامه فما دام المؤمن في الدنيا فهو إ ذ ن على وجل إن انه الى ربه راجع و أ ن ت على وجل على خوف على وجل أ ن ك إ ل ى الله راجع إ ل ا ل ا يجوز أ ن يسيطر الوجل على النفس حتى يهلك هذه الاشياء م ن م الحد لا يسمر حمص د ي ر ه م في بادئه الجوده والجنون وخوف من الله ورجاء في رحمته سبحانه وتعالى ل أ ن الرجاء يداوي الوجل والخوف فيتوازنان يعصر ا ل ت و ز وهذا هو منطق السير إ ل ى الله عز وجل انه لا ييئس من روح الله إ ل ا القوم الكافرون المؤمن لا ييئس ولكن لا ينبغي ان يطمئن ت غير الخاحف غير الوزن لانه ان فعل ذلك استكثر اعماله وان استكثرها فقد حاصلانه المن والمن يبطل العمل لا تبطلوا صدقاتكم للمن ولا ذاق ل ا ت ك و ل و ا ص د ق ا تكون ل د ن ا ص د ق لن تكون لدينا صدقه لن تكون لدينا ل صدقه لن و د ي ن ا صدقه لن ت ك و لدينا صدقه ل ت خ ل د ي ه ا صدقه لن ت ل و ن ل د ي ه ا صدقه لن تكون لدينا ص د ق ة ل و ع ل د ن ا ص د لن تكون لدينا صدقه لن تكون لدينا صدقه لن ت ي و ن ل د ي ا صدقه لن ت ك ن ه ا ر ف ل ا ن ي و ت ل ن ا ص د ق ل تكون ل ن ا ص د ه ذ ا تكون لدينا صدقه لن تكون لدينا صدقه لن تكون لك صدقاته ب ا ل مني و ا ل أ ذ ى و ا ل أ ذ ى منه الاذى الماسكي و ا ن ه يصدق عن الواحد ويخدمه ي اذنته رجل ت خ ص لكتاب ماديا ومعنويا لان الفلسفه الذي يحس ب ا ل ح ج ر ة من ا ل ل ي اعطيته هو مضطر ي خ د م ل ي الخدمات ا ل ت ي ت ص ل ب ه ا ل أ ن ه ما قبل ا ل ص د ق ة الا وضعته فهيعمل به ا ل أ ع م ا ل على مرور و ا ل س ه و حريزه ض ي ق ة ش ع ر بلا ذاق وهذا الاذى ي م ث ل العمل ويسقطه من ميزان الله يوم ا ل ق ي ا م ة و ح ي ا ه ا ل ل ه إ ذ ن من معاني ا ل إ خ ل ا ق بهذا المعنى الذي يزيد ويرقد وهو ك ل ي م ا ن يزيد ويرقد ه ا ه يعني ا ل إ ي م ا ن ا ل و ج ا ن ي الذي يزيد ويرقد يشابه ا ل إ خ ل ا ق ل أ ن مالهما ما واحد في ن ه ا ي ة المطاف والذين يوفون ما آ ت و ا وقلوبهم واجله انهم الى ربهم راجعون يعني على اليوم وهو يجاهد نفسه كل م ر ة يذل ب ا ل ا ر ا ما ز ل ل د ي ر و ا ل و و ي ج ي د وكل م ر ة ي ج ي د يشعر ب أ ن ه ما زال و ل و ي ج ي د ف إ ذ ا والعياذ ب ل ل ه اذ ط ا ر ب حاله سمح بدا أ بإسمع ل ل سلام بالسنه م م ع وفي الطحيح البخار و عن النبي عليه النبي الصلاة والسلام من س م ع سماع الله به يوم القيامه س م ع أ ي س م ع اعماله للاخرين ي د ي العمل ي ل ي ر الصلاح وهو يقصد أ ن تسمع عنه وقد بلغ هذا من عمل اليهود بلغني ن نضع باليهود وهذه من خبره وهي من المضحكات المبكيات م ا ر ج جمعه مع الاسف م ا ر ج جمعه كي يوجد الدرهم فقد عظام للدرهم ي ب د أ يفرق صدقه على المسلمين كل جماعه عنده صف في المحل ديال ا ل ع ش ر ا ء وربما المئات ديال الفقراء يزعلهم و هذه ا ل ص د ق ة وفي ظهر الجماعه ديال المسلمين يشبه ما يقصد بهن لا يمكن أ ب د ا أ ن يكون هذا اليهودي يعمل العمل لله مخلصا إ ن م ا يسمى نفس الفقير يقول هذا ل ف ق ي ر كالتشاع في اوصاف الاجتماعيه بان جميع الصدقات م ي ه من سمع سمع الله به يوم القيامه يفضحه على رؤوس ا ل أ ش ه ا د أ ن ه قد ع م ل العمل الفلاني من أ ج ل أ ن يقال إ ن ه ي ص ب ق ومن أ ج ل أ ن يكسب مصالح دنياهن اما قبل الآخرة أ ا ل ا خ ر ة فلا راعي ا ن ه لها إ ط ل ا ق ا ف إ ذ ا شاب المسلم شيء من ذلك فقد تخلق باخلاق اليهود من سمع سمع الله به يوم ا ل ق ي ا م ة الله ا ع فاذا المؤمن يعمل بنقض ذلك ونقيضه وهو أ ن ه يوصي ما يوصي وقلبه واجل أ ن ه إ ل ى ر ب في ر اراد ه ح عمل ل لمن إ ذ ا كنت تعمله لله فاعلم أ ن الله يعلم خائنه ل ع ي ن وما تحس به ف غ ي ر طيش رجل ش ف ي ه ا ح ت م ي ل أ ن الذي تقدم إ ل ي ه العمل يعلم ما يقر في قلبه كل ط فهو العليم الخليل الحليم لكل خليل بما هو واقع وبما يقع وعليم بما هو واقع ا ب ر وبما يقع إ ل ى يوم القيامه ايضا المؤمن رساله إ ل ى أ ن ي ص ف ي مع الله عز وجل وقد سئل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن الرجل يقاتل حميه ويقاتل عصبيه ويقاتل ليقال إ ن ه شجاع ف أ ي ه ا في سبيل الله فقال عليه الصلاه والسلام من قاتل لتكون ك ل م ة الله هي ا ل ح ل ي ا فهو في سبيل الله وهذا ا ل أ م ر مناقضه القلب يعني ما يمكنش تعرض لواحد واشكره قتل اعمل عمل صالح هذا مثال من الحياه و إ ل ا فكل عمل البر على هذا ا ل و ز ا ر وعلى هذا الحياه من الصلوات والصالحات وفعل الخيرات وترك المنكرات كل ذلك من فعل الفعل الذي يعتبر عباده إ ن م ا هو من فعله لله لتكون ك ل م ة الله هي العليا يعلي ك ل م ة الله ب ا ل ش ه ا د و إ ع ل ا ء ك ل م ة الله عز وجل مقصود به أ س ا س ا ا ل إ خ ل ا ص لدين الله في ان يكون هو ا ل م ه م ي ن على العالمين إخلاق في العمل إ خ ل ا ص في ا ل ع ب ا د ة إ خ ل ا ص في القصد و ا ل غ ا ي ة ومن هؤلاء كان ا ل إ خ ل ا ص بهذا المعنى يزيد وينقص ل أ ن ا ل إ ن س ا ن في دين العمل بمراتب م ت ع د د ة من حيث ا ل إ خ ل ا ص فيه ذلك أ ن ه أ ح ي ا ن ا قد يطلبه لغير الله فيبقى لغير الله وقد يطلبه لغير الله فيعدا عليه الا أ ن يكون لله كما نكب عن الزهري رحمه الله فقال طلبنا هذا الامه ع لغير الله تاتى ان يكون م الا لله ي ع في القرون الهجريه الاولى أ و ل ى ل ق ر ن أ أو الأول الواحر القرن بالأحرار القرن ا ا ا ل ث ث كانت حركه جمع الحديث وتوثيق الحديث نشيطه من ثلاثه حتى صار سن فكثير من الناس يبغون د خ ل و ا لبعض الصناعات و بعض العلوم غير من ع ج ل ا ل م و ض ة كما نعبد ب ل غ ة اليوم وهذا أ ن ع ن ا ص ر ر ب العلم م ل غير الله ولكن من ذلك في الحديث وجد مواعظه ووجد ما يذكره بالله و ي ذ ج ر ه زجرا فهذا العلم نفسه ا ب ت عليه السله ان يكون ذلك الحموليه ف إ ذ ا ه ذ ه ا ل أ مركبه من ا ل مراته قد ي س ب ق ا ل إ خ ل ا ص الفعله وقد يقرنه ولا يسبحه و ن كيمكن ل د ا ي كما حكي عن ا ل ق ع ن د ي رحمه الله ورشيق ه من شيوخ البخاري و ت م ي د من تلاميذه ا الإمام ك النادي أ ل ش صعيش ب ب ا وكان م ل ل ا و و ح د أميه كان هو الوزن الواحد ا ل ل ي عند امو ام الشه فكان له أ ص ح ا ب غناء و ط ر هذوم أصحابه جميعه فخرج يوما في المدينه ة يعني يتجول وكان من أ ه ل ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ووجد شيخا من س ي و خ ه اعاقبه شباب العلم يتزعمون على خطام ناقصه شباب العلم ضربها للشيخ كي ي تجدوكي تجدوكي كلي ي ش د ا ل ج ن ب ي المناقضيه فقال من هذا لكن ا هذا ما تلغي أ ش هذا لانه يجموعين ل مجموع ي ن عليه هو ولمجموع م ي ن ش ل ي ه هو المدلل فقالوا له هذا أ م ي ر المؤمنين في الحديث ف أ ن ت هذه ا ل ع ب ا ر ة من ع ب ا ر ة ت التهديد ا ل ر ا ق ي ع ن العلماء يعني هل الحاكم وقد قيل تحت هذه المصطفى ف ح عدد العلماء ا ل ح ا ك م من ش ا ب و ر ي رحمه الله وغيره أ م ي ر المؤمنين في الحديث من ش ع ب ة ا بن الحجاج مقاده الحديث وهو من اهل العراق أ ح س ن وقت يشوف هذا ان ي ر ل م ؤ م ن الحديث بخلقه ا ل ز ع ل مع الناس يحب له لجنبي اللقاء يعني دار بلاطه وقال له حديثي صغيري عن يعني؟ شاب متهور حديثي يعني حديثون شي ح د ي ث فقال له الرجل أ ك ر ل حديث ر ط و ل الله عليه في قال عليه الصلاه والسلام من ان تحدث فحدثه به ن ح د ث ن او كما قال قال ل تستحي الله الله سمع ناسي فكانت ل ه م و ع ظ ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فهو يتسلل فقد ادرك معه د م وقامت ب ك ق بطلب العراق ودعكم ي تركي ك وقبضت ا ل لا حقا بهذا ا ل إ م ا م ليطلب الحديث عنده ووجده بعد ذلك قد مات ثم رجع إ ل ى المدينه واتسلمت عن امام مالك وعن عنده امام مالك رحمه الله ثم كان بعد ذلك شيخا من شيوخ ا ل م خ ا ر ح ي صحيح, صحيح. وصار رجلا ينكر في أ ث ا ن بالعلم ف من بدايه فيه طلب العلم وقد يكون ي المؤمن قد طلب الاخلاص ابتداء ومن طلب الخير ابتداء فان الله يوفقه إ ل ي ه ان لم يقع عليه غيغ بعد ناسي الإنسان يحدث قد أن الإخلاص وينتهي ب ا ل إ ف ل ا ج والعياذ بالله والله الحاسد وفي هذا دعاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم إ ن ي أ ع و ذ بك من الحور بعد الكور الحور هو رحل ا ل ن ا ي الرزاق اللي د تدفع ل ا م ا يعني ا ل ك و ر ح ف ظ ا الحور يعني كي يكور الرزاق في دوره والحور هو الامل يعكسيه ة في حله فكان يستعيذ من الحور يعني يحل من بعد ما جمع في ا ل ت ي ن ق ا ب ت ع ز ل ه ا فقد يبدا الانسان العمل الصالح حتى اذا استقر ى خسره فكم من شقي مثلا ب ا لا مسجدا لله في بدايه امره فاذا به اغراه ابن فدخل في المعده وفي موقعه صار يوظفه ارخص يوظف المسجد في الدعايه ل ا ن يمكن ا يكون ن ا ك من ي م ن ان ي و ن هناك من ي م ان يكون ه ا ك من ي ان ي و ن هناك ح ن يمكن ان ك و هناك من ا ت يكون هناك من ي م ن ان ي و ن هناك من س م ع ن ه ن م ع ا ل ل ه ب ه ن ا من يمكن ان ي ك و هناك م خ ل ص ان و ا ك من يمكن ا ه ن ا من يمكن ا ي ا ك من يمكن ا يكون هناك من يمكن ا ي و ن هناك من م ن ان ا من م ن ان ي ك و ا ك ن ي م ان ي ك و ا من يمكن ا يكون ه من ي م ك ان و ن ه ن ا من ان يكون هناك من خ م ن ان ي ك هناك من ي م ك ان ي ك ه ن ك من يمكن ان ي ن ه ا ك وصيغه ث وإننا ل الحديث من خاف عجلي ومن عجلي فبالغ المنزل الا ان س ل ع ة الله في ا ل ج ن ة ف إ ذ ا ا ل ن ت ي ج ة من خاف انجا و ص ر ا الى ا ل ج ن ة بلغ المنزل انجا ولكن من الخوف من الله لا من البشر أ م ا الخوف من البشر فقد يقول الشرك الاكبر والعياذ بالله من هؤلاء الذين كان الاخلاص هذه زمزمات تعريف الان من خلطه بحول الله لامر آ خ ر فيه كان الاخلاص هو حركه القلب في تصفيه من الإخلاص الاعمال إلى ل ل الآن حية、أحلان. مني الأرض وقلوبهم واجله انهم الى ربهم راجع حاضره بمحيط حركه القلب في طريق ش خ ص ي سية الاعمال والمقصود بهذا حركه القلب يعني ان القلب في مرح الدام متحرك في الخير والحاضر فلم يستطع فبقلبه وذلك اضعاف الاله قلت اكثر من مره في سحر هذا الحديث ان م ل ت غ ي ي ر ا ت القلبه هو ع م ل ي ة ذاتيه فيه ولا ت ف ع ل السكوت اطلاقا ولو جهل ذلك ب ح ا مش ح ل واحد ينشره هذا الحديث ديال ف إ ن يستطيع فبقلبه يعني ما قدرش يغير المنكر بيده وما قدرش يغير المنكر ب ل س ا ل ه وقلبي ينشر لهذا الحديث ن و ع من الشرح خ ا ص ة إ ل ى ما قدرش يغيره بقلبه قاله ف إ ن يستطيع فبقلبه يعني فمو اسكت لا لا أ ب د ا ف إ ن يستطيع فبقلبه القاعده هؤلاء أ ن ا ل ا ش ا ص يمكن ا ل ة ك ن ا في ا ل ت ق ب ان و ن ي ا م ا م س ت ق ل ان ي ك ا ل ي ا ل ق و ي ة ا ل م س ص ق ل ان ي ك و ن ا ل ة ا ل ت ق ب ان ي ك ن ا في المستقبل ان ي ك و ن ا ي ا ل ت ق ب ل ا ي ك ن ا في ا ت ق ان يكونوا المستقبل ان ي ك ن ي ا ل س ت ق ب ي ك و ن ف ل م ن يكونوا ي ر ه م س ب ك و ن ل م س ق ب ل ان و ن ا في ا م س ت ق ب ل ان ن ا ل م ت ق ل ان ك و ن م س ت ق ب ل ك و ن ا في ا ل م ل ن ي ك ا ي ا ل م ق ب ل ان ي ك و ن في ا ل م س ل ك و ن ا في ل م ب ل ا يكونوا في ا ل م ب ن ي ك و ا ي ا ل م ل ان ي ك و في ا ل ب ل ان يكونوا في ا ل م س ت ق ي ك فبلسانه اي فليغيره بلسانه في ب ل د ن ع او ش ف ل م ت زيك او في جواب ا ل ت ل م كان كلامه م ؤ خ ر ركز فانه يستطيع فبقلبه اي فليغيره بقلبه إ ذ ن كيف ت غ ي ر القلب ماذا ت غ ي ر القلب هذا المركب م خير القلب جرب ت شده المقصود إ ذ ن أ ن ه تغيير ذاتي ف الداخل مشي على بره ان القلب ميشلوش على بره وهو أ ن ك إ ن لم تستطع ان ت د ع المركبه ب ط ا ق ت ه ا ل ك ل ي ة ب ي د ي ولم س ت ط ي ع أ ن تتكلم وتنصح وتقول هذا م ن ك ر اعرف هذا ل بان ننصح اصبحت مصطادا في ش ب ك ة ا ل منكر منكره اولاده اذن اهرب خلص من سكن المنكر وهو يصلي غ ي ر ه ب خ ل ب ه أ ن ت إ ذ ا لا دمت تعيش وسط منكر ولا تستطيع التغيير فاعلم ان المنكر يؤثرك ف ي هو و ل ي غ ي ر ك والمنكر م ت ع د ن و ل ي س ب ل ا د ي ه إ م ا تغيره اما يغيرك اما ا ل د ي معك ما دفعني من بعد المنكر ما يقبلش و خ ا ان تتكلم المنكر ما يقبلش لا بد ا يغيرك اذن لحل غيره ف إ م ا أ ن تغيره و إ م ا أ ن يغيرك اضعاف الحنان ي تغير أن م ان غير م ك أن تغير ما غير منك ف ل يغيره بقلبه وهذه ح ر ك ة ذ ا ت ي ه ح ر ك ة القلب في التصفيح كفيه نسائي يدي كفيه ل إ ح س ا س يدي حتى تبقى على أ ن المعروف ة معروف وعلى أ ن المنكر منشعر تحب المعروف ة وتبغض المنكر ومن هؤلاء كانت معاني ا ل إ خ ل ا ص تقوم على حركتين ق ا ئ م ب ا ل ق ل ب تخلص لله بهذا المعنى أ ي أ ن ك تجتهد بقلبك أ ن تنصت في أ ل ا ع م ل تنصت ا ل أ م ل ارد ذلك من أ ن يدخلك إ ب ل ي س برياح او ب ي غ ب ط ن في الكثير او بيعجبني عجب علمت الحل من و ل ا ت منهم ف ل ك ث ي ر فتحارب هذه و ك ل ك ولا يزال لابنيته لعله الله يلقي عليك من ا ل ر غ ب ة في ا ل م ن ى و ا ل ر غ ب ة في ا ل آ ذ ى و ا ل ر غ ب ة في التصنيع و ا ل ر غ ب ة في الرياء و أ ن ت تدافع و أ ن ت تدافع فانت تغير بقلبك من ناحيه و أ ن ت مخلط إ ن شاء الله بهذا المعنى الثاني الذي هو منزله الاخلاص و إ ن م ا هي منزله الصالحين الخاضعين لله عز وجل الخشع المتبتلين له سبحانه وتعالى ومن ا ج م ع ما ورد ت ذلك و أ ل ص ا ص ه في ا ل ق ر آ ن الكريم آ ي ة وجد على كل مسلم أ ن يضعها نصب عينيه وهي قوله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومنافيا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر و أ ن ا أ و ل المسلمين ايه فعلا ج ا م ح ة م ا ن ع ة لكل م ع ن ي ا ل إ خ ل ا ص يعني ا بمعنى ا ل و ل وشهاده لا إ ل ه إ ل ا الله إله إله وقلوبهم ب ا الثاني اللي ل ل م ن هو ت ي ة ا ق ل ب واسعه ل ا ا لإحراط بالشقين فأولا و انهم الى ربهم راجع ل الصلاة, الصلاة والسلام ومن خلاله كل الناس يلتزموا ي يخاطب ه بها ومن أن قل ان صلاتك ونصفك ا ل ص ل ا ة هي أ م العبادات على ا ل إ ط ل ا ق عبادات العمليه ا ق ص ه ذ ا من الناس وامها ل ل كل ن س هو ا يذبح ب د ة النسل كالعقائط وعبادها ا ل للتاك ل ا وفي هذه الوزن ا ش ا ر ة إ ل ى ضروب ا ل أ ع م ا ل من العباديات المحضه ومن العبادات التي فيها معنى الماوله كما يقول العلماء تذبحه ع لله يمكن أ ن تاكل لله انت ت ق ك ل ه تذبحه لله وتاكله فلذلك إ ذ ا كان في هذا التعبير من الجمال ومن ا ل إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن ي ما فيه إ ش ا ر ة إ ل ى ضربين العمل ا ل ذ ي ن يعملهما ل م س ل م من العبادات المحضار والعبادات التي فيها أ و جاز لنا أ ن يكون لنا فيها حصر بالتبع لا ب ق ص ب ا ل أ و ل يعني في الحظ الدنيا و ا ل آخر سابع ربي كريم ي ك ر ن ا بعبادتنا له سبحانه وتعالى قل ان صلاتي و ن س ك وامحياي ومماتي لله رب العالمين والممات والمحيا ف كلاهما جمع عمر ا ل إ ن س ا ن ابتداء وانتهاء يعني كل ح ر ك ة تقع من ا ل إ ن س ا ن في الدنيا وكل مال يقصده ا ل إ ن س ا ن من ا ل آ خ ر ه كل ذلك هو لله رب العالمين لا شريك له وهنا غ ا ي ة الغايات وهي ت و ص ي د الله عز وجل وهذا الذي أ ر د ن ا ان نصل إ ل ي ه ل إ ر ا د ة الله عز وجل ل ا شريك له في ع ز ه لله رب العالمين ووقف ذاته سبحانه وتعالى ه ن ا ل أ ن ه رب العالمين والرب قلنا نرارا المالك كما اجمع ع ل ي ه ا ل ع ل ا ق في التفاسير وفي غيرها الرب هو الملك ا منشي ولا يكون مالك على الحقيقه الا إ ذ ا كان خالقا مبدعا منشئا من عدم خلق الكون فكان أ ح ق ا بان يكون ربا له وكان بناء على ذلك أ ح ق ا بان يكون إ ل ه ا معبودا سبحانه وتعالى وهذا ما يسمى بحق ا ل خ ا ل ق ي ة خلق فكان له حق ان يعبد لو لم يخلق لما كان له هذا ا ل ح ق ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى جل جلاله خالق فكان ب كونه خالقا ربا مالكا وحق على الناس أ ج م ع ي ن أ ن يعبدوه بهذا الحق و ل أ م ر ما فيه شيء من هذا كان من أول ك اول ن أ ما نزل من ا ل ق ر آ ن إ ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق هذا أ و ل شريك سمعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ر ب ي عز وجل أ و ل شريك عرف به الله عز وجل نفسه سبحانه لرسوله محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه الذي خلق لله رب العالمين واجب عليه متعلق ل ج م ت ك م ل حيث كونك مخلوقا للخالق رب العالمين ولان صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وهنا نخلص الى توحيد الله عز وجل ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ق لا إ ل ه إ ل ا الله ونعود إ ل ى ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ق و ا ل ق ر آ ن بعضه يوصلك إ ل ى بعض ل أ ن هنا تقول ك ل ق ر آ ن ي ع ن ي م ج م و ع ي ك ل ن هناك ا ش ا ص ي ق و ل ان ي ك ن هناك اشخاص يقولون ان ه ن م ك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص و ق ل ن ان ر ا ك اشخاص ي ه و ل و ن ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص ي و ل ا ت هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص ي ل و ن ا ل ه ن ا اشخاص يقولون ان ه و ا ك ت و ح ي د و ل و ن ان هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص يقولون ا ل هناك اشخاص ل أ ن ا ل إ ن ا ا ش قد يقوم ب ا ل يقوم ب ن يقوم ا ي ق د م بان يقوم ن ي ق و ا ن ي ق م ب ن يقوم بان يقوم ن ي ق و ا ن يقوم ا ن يقوم ا ن ي ق م بان يقوم ا ن يقوم ب ا يقوم بان يقوم بان ي و م بان يقوم بان يقوم ب ا يقوم بان يقوم ب ا س ي ق م بان ي و م بان يقوم بان يقوم ا ن ي م ن يقوم بان م ب ا ي م ب ن ي و م بان ي ق م بان يقوم ب ن و م ا ن ي ق م ا ن ي و م ب ا ل ي ه و م بان يقوم بان ي ق و ه ب و ع د ا و ا ل د ي ن م و ج و د م بان ا ن ي ا ل ش د ي د فلذلك قد يكون ا ل إ ن س ا ن يعلم من ا ل توحيد ا ش ي ء الكثير تقول عن ا ل توحيد ا ج و خربين مفاهيم ومعلوماته كله ولكن قلبه خالي خاوي من ا ل إ خ ل ا ق خربين لعنده ما يدل بالتوحيد دياله هذه ا ل س ا ه ا ت و ح ي د دياله توحيد ظاهر وليس توحيد باطن والباطن هنا ليس بالمعنى الباطن و إ ن م ا باطن بالمعنى العام ا ل ل غ و باطنه ب ا ل س م ي ن كما هو في ا ل ق ر آ ن الكريم فقال الله عز وجل انسحر فورته انسحر ل أ ن ا ل غ ا ي ة من توحيد زبد من توحيد أن تخلي ص ل م الله أن تقرص ل ع ق ا د ة و أ ن تخلي صلي قل ه الله عمار و تخلي صلي الله عمار و هو ا إ ل ه و ح ز و ر ج ر بذلك ت ح ذ ا ه لكي يسالك ش ا ح ل ا م ق ا بس ا ت و ل ي ن يكون م ن ا ا ر و ا م وقلوبهم وزيناتهم انهم يلعبوا بهم رجل ا ع و قلنا صلاه ونشوفي و م م ا ت ي ا ل ن ه د ر في العالمين الشريكه كان العالم صلاه فيها موكا لكتوكا لكتوكا لكتوكا لكتوكا لكتوكا ل ك ت و ا لكتوكا كولو ماتم جعلها لله حقا وصدقا وهذا فيه الخدمه ب ا ل ز ا ت اصنام حدمه مس مس ل ا نهار ا ع ي د اللي تجيب ا ل ض ح ي ة تكون ق ا ض ي على قلبك انهم يعجبوش الحال راس ز ي ب حولي كبير مدرون وملونين باش يشوفوه جزيره هؤلاء م خ د م ت ش بهذه ونسوكي م خ د م ت بهذه لله رب العالمين م خ د م ت ش بهذه نقصه ف ا ذ ل انت هي مراتي مش ه ا ل ن ق ص ة ي م كنتكن و نقصه الله يسترنياتنيا اذن لا ن س و ك لها ك ي م كنتكن و نقصه حمتي الدنيا مليت دنيا ف أ ن ت ي ب ا ش ج ي د وغايتها الصفا ء التام ا ل صفا ء التام إ ذ ن م ا ب ق ي ت ش غير من المخلصين أ و كان وما أ م ر و ا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ن ن ت ب ع و يعني وقع لي فعل الاخلاص وكيف ذلك اخلاصه ولله اولا شر اخلص شر اخلص فاخلصه الله إ بي ولا يزال عم بي يتقرب إ ل ي بالنواحي الاحتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ما شاء الله ويده التي يبطش بها ويده التي يمشي بها ورئ سالني لاعطينه ورئ استعادني ل ا ع ي ن ه بداية الحديث من مقام ن عاداني وريا ف آذنته ب ل ح ر ب ق ا م ا ل إ خ ل ا ق يساوي مقام ا ل و ل ا ي ة ولكن ا ل و ل ا ي ة ه ا ل ا س ت ل ا ح الشرعي ناسب ل ا س ت ل ا ح ا ل خ ر ا ف ا ل و ل ا ي ة ا ل ح ق ق ئ ق حينما يصبح العبد مخلصا لله عز وجل المخلص المعنى اللغوي البشري يفهموه بعده اللغه باش ينتقل ب ا س ت ا ل دلاله الشرعيه أخلصه يخلصه من نفسي من نارفه ا ط يعني الوزراء ا ل م ق ر ب ي ن كي يزرهم وكي ي د ي ر و م ا ح د ا ه ذ ا بنفسه حد ل ا يقدر يقربنا هذا ل ا س ت ع م ا ل البيت شيء ولله مما سال ا ل ع ل ا ق حينما يتقرب ا ل ع ب د ب إ خ ل ا ق ه م الله ويجاهد إ ب ر ي س يلقي ا م د ف ن ع ل ابليس في ا ل أ ع م ا ل ويصفي ويشذب ويهذب ويحارب من ه ا ؤ ل ا ويحارب من ه ؤ ل ا حينما ي و ت ي ا ل ع ب د في المدى للعمل الصالح وهو رد له عندما يبحث عن الهديه إ ثم يسعى الى تسميعه او إلى الى اتباعه بالمنيون او الى أ خ ر ه في مداخل الشيطان حتى اذا اخلص في ذلك جعله الله مخلصا عن رب تعالى شيء يجعله من اهله سبحانه وتعالى اي من اوليائه من, من عادى لي وليا إ ن عبادي ليس لك عليه سلطان عبادي الله ل ل إ ض ا ف ة و ا ل إ ض ا ف ة تفيد ا ل ن س ب ة يعني ه ذ ب ياولي ي ا إ ب ل ي س ما غريت ا ك ب ر ع لهم ما ت ق ص ل ه م ليس لك عليه سلطان وهذه م ر ت ب ة الاخلاق العليا مخلص إ ن ه من عبادنا المخلصين أ ي أ ن الله أ خ ل ا ص ه في ح م ا من إ ب ل ي س لا يضره بعد ذلك سوء إ ن شاء الله لا يضره بعد ذلك منكر ل أ ن الخلد يروى اصبح كالمصباح ك ا ل ز ج ا ج ة نقي أ ب ي ض لا يضره منكر بعد ذلك أ ب د ا لا يضره منكر بحيث من إ ن ه لا ي ت أ ث ر به ك ا ن ك ي ت أ ث ر في م ح ا ر ب ه ا ل م ج ا ه د ه في, في مقتضي المنكر ف ي س غ ف ر ويتوب فتمسح فعندئذ هو ينكر المنكر ويعرف المعروف القرد يروي ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ا ا ل م ع ر و ف ب ن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ا ن ابن ا ن ا ابن ابن ا ا ابن ابن ابن ا ابن ابن ابن ا ابن ا ن ابن ا ن ابن فلا يضره بعد ذلك شيء أ ب د ا ل أ ن ه م خلف قوله عز وجل إ ن ه من عبادنا المخلصين ودخل قوله في عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم م السلطان ز ا ا ل ي د ه هذه لتفقيق الرتبة و ق ه و س ي ف ه ا ل ذ ي يقتل إبليس به、إبليش. هو ل ا إله إلا الله كلمة الإشراف ل ن و ندعوها ومن ل قلش فغلاء ة يعني جيكا هذه فيها كرامة يحكموا يصحبك حياتك كلها ب م نقصه الطمعات لا إ ل ه إ ل ا الله ولا إ ل ه الا الله وهذه العباره التي منطوقها التزام والشهاده تقر بها في قلبك ولسانك لها وظائف بعد ذلك عندها خدمه اخرى هذه الخدمه القرى هي جديد الايمان تجديد بلا اله إ ل ا الله وانما جديد الايمان ق و ي ة م ظ ا ل ر ا ل إ خ ل ا ق ل أ ن القلنا ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ خ ل ا ق التي ي ز د و ن ينقصهما بمعنى واحد في هذا السياق في ز م ا ن ا ل إ ل ه سنبيناه م ر ة س ا ب ق ة هو المحبوب المرهوب هدينا لالهه يعنى اي أ ح ب ه او خاطى او ح ا ز م ة يعني نعلي كلها قلبنا ومن مشتقه الاشتقاق الاكبر الوله من ذ ك ه ا ل ب ا ب والوله هو الحزن الشديد او الحب الشديد الذي قد يؤدي الى الجنون والعياذ بالله فان المقصود هو حدا قلبيه ق و ي ة فحينما تقول لا اله الا الله اي لا محبوب ة بحق ولا مرغوب ة بحق الا الله وهذا المعنى لا يمكن ان يتحصر في القلب م ر ة و ا ح د ة يتحصر من حيث ا ل ش ه ا د ة ا ل ذ ه ن ي ة ا ل ت ط و ر ي ة ا ل ع ق ل ي ة ي ن فانه لا اله الا الله لا ي ا ل م و ن من ا ل إ خ ل ان ص ا ل يكون لك كلمه ا ل إ خ ل ا ص فلا ه ك قلنا مراتب فما يزالون عندو يذكروا ل ل ه ع ب د ه ل بلا اله الا الله لا ش ي ش غ ر باللفظ وكان لا بل باللفظ و أ ي ض ا بالثبات عليها حين لا تهب عواصف اليه ش و ف إ ب ن ي س بغير يوقع في الشرك ا ل ق ل ب قل لا اله إ ل ه ل ا شريك له وبذلك أ م ي ر وهذه من المسائل القويه وبذلك أ م ي ر وفعلا ل م س م ح و ل ش ر ل أ ن ك مامور بهذا م ق م و ر ف أ ن ترى أ ما سيرك مخير ديري لابغيك اذكرك لابغيك وبذلك أ م ي ل ما عنديش خيار والامر هنا هو ا لذيذك يا قبله لله رب العالمين أ م ر ك الذي فطرت أ م ر ك الذي خ ل ق و أ م ر ك ب ق و ة سلطانه عليك سبحانه و إ ن م ا سلطانه عز وجل ع ل ي ه هو سلطان ا ل خ ا ل ق ي ة خلقك فكنت ولو شاء لما خلقك فما كنت ذ ن هذا سلطان مطلق سلطان عظيم ما فوقه ولا بعده سلطان أ م ي ت وبذلك أ م ي ت ليس بين يديك إ ذ ن إ ل ا أ ن ت ك و ن خ ا ض م وأنا أ و ل ا ل م س ل م ي ن ف ك ا ن م ح م د ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل م ي و م س ل م ن هو مسلمين هو مسلمين هو م س ل م ن هو مسلمين ه م س ل ي ن هو مسلمين هو م س د م ي ن لا ب م ع ن ى ا ل غ ا ي ة ي ع ن ي ا هو م ل م ي ن هو م س ل م و مسلمين ل م ي مسلمين ل م ي ل م ي هو م ل و م ل هو م ل م و م ل م ي و ل م ي ن ل م ي ن ل م ي ن ه ي ن ه س ي ن هو س ي ن و ل د ي ن ه م ي و مسلمين م س م ي ن ه ل م ي ن هو ي ح لسانه في الصحيح الثابت ع ل ى رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو مخرج في صحيح الجانب الصغير و ب ي غيره سيد ولد ادم لما اتاه الله عز وجل من اشرار ومن شكر عظيم لله عز وجل م ن من, من الله وفضلا منه سبحانه وتعالى وانا اول المسلمين اول الخاضعين لله الخاشعين له انا واني اعبدكم لله واشقاكم له كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث الراس ا ل ث ل ا ث ة الذين س أ ل و ا عن ع ب ا د ت رسول الله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلما ا و ر ل ه ك أ ن ه م سحالوهجه ص ي ه م غ ل ي ز ي د ه مغويزه مغويزه مغويزه مغويزه مغويزه مغويزه م و ي ز ه غ و ز ه مغويزه م غ ي ز ه مغويزه غ ي ز ه مغويزه مغويزه مغويزه مغويزه م غ و ي ه مغويزه مغويزه مغويزه مغويزه مغويزه مغويزه مغويزه مغويزه مغويزه مغويزه م غ و ه مغويزه مغويزه م و ي ز ه مغويزه مغويزه م غ و ي ن ه مغويزه مغويزه مغويزه م ي ز ه م غ و قل إ ن ط ل ا ت ي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريكا بالمعقول ما شاء الله وقال وبذلك أ م ي ت ما عليك السمع و ا ل ط ا ع و أ ن ا أ و ل المسلمين وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا نادانا ن ك قد أ م ي ر فما عليك إ ل ا أ ن تستجيب استجب لله وحقق التوحيد ف ش ه ا د ة ان لا إ ل ه الا الله واتبعها متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ش ه ا د ة أ ن محمدا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يسعى ل ت ص ف ي ة اعماله ولا ت م ل ل من التصفيه ب ا ل إ خ ل ا ص بالاخلاص بهذا المعنى الثاني وقلوبهم وزله ت م أ ن ه م إ ل ى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آ ت و ا وقلوبهم واجله أ ن ه م إ ل ى ربهم راجعون لا ي ع م ل من عمل إ ل ا وهو يذكر عنده ف ك ي ن ش ئ ل م ف ي في و العيش ومن زعم أ ن ه م ف ي في و العيش فقد ادعى ما ليس له من منزله عصمه لا عصمه الا لانبياء فالمؤمن خ ط ا كل بني آ د م خ ط ا و ق ا ل ا حتى ا ئ ي اتوابون زفنا ا زاف من اول ا هم ز ي ا لعمله يكون عنده م ش أ م و ر ماشي يهدد و ا ت س ع ب بقلبي مرفيق ا إ ن شاء بقى محلو. الله لا تسمح له هذه الاعداء ليه كذا ب يشتري بلاك موضوع تكترش بالشكل تكترش ق و ل و ا ط ح ن الله متقين ا ما كان صرخو ه ما كان زلو ما كان د ي ر و سبحان الله ا ل م س ل م لا ي ق و ل هذا ل م ن و ن عني كانت نوم ولا تنوم شيء الكيس من دانا ن ف س ه وعمل ل م ا ت ع د الموت و ا ن ه إ ل ى ربهم راجعون يزينون ر ت و د ر ت و د ر ت و د ر ا اسمع ا ل ن ص ي ح اسمع كلمه اتق الله فليس لك فيها إ ل ا الخير إ ن شاء الله الدر بنا التوضع الدين الدر بنا ربنا السن بنا عياد على بالله دن يكسير في دمو الشيطان فيه في فانما ي كبر أخذته ل ز ة بالإسم قيل تيرضع خطبت ذ ت تيرضع ه هذه الحزة بالإسم إلا أرضع ق بالله وبوجه الله وبسلطان الله فاخش الله واخاف الله, الله واحضر من أ ن يغرك إ ب ل ي س ف ق و ل الديوان وهادة م ش شغل ي هذا الذي قاله ل ليس واشهد ان ه لا يشغل ن كنته فيه د ب ك ا ت ه هو, هو حقب كذلك يستقيم له فهو يبوء باسم م خ ا ل ل ه القول ل ل ع م كاملنا واعطيه أ ن اللهم ج ل ن من ن ا ا م ت ن وأرجو لانه من لي ستقبل منه كهو غبي قبل م ن ه أ ا الذي ك ب ض عليه ص ع ي د جدا ل ل س ا ع ر يسمع منك إ ل ا أ ن يكون من ا ل م ت ق ي ل واذا مشي نسمع منك و أ ن ت ما سمعت منه ع ر ض ز لك خلاص ستميه ا ن ه سنه سمع منك هو أ ن ت ما سمعت منه فهذه م ص ي ب ة إ ذ ن لا ينبغي ل م ؤ م ن ان يمدح نفسه خصوصا فيما يتعلق ب أ م و ر الدين اللهم إ ل ا ما خصه الدليل بلا بما اللهم ان شاء الله م انه شاك أ تعين ل ل ض ر و ر أ ان يتقدم وان يعني يزكي ع ن ي نفسه من صحه مراجعه في ح خارج ل عني على خزائن الارض ي اني حفيظ علي ح ك ا ي ة عن يوسف عليه ا ل س ر ا يعني ملك مصر لما أ ر ا د أ ن يخلص يوسف إ ل ى ا ل س ي ع ن يبغى ي يقربه من بعد ن ه ا ي ة القصه يعني كانه خ يروا بما يريد أ و أ ر ا د أ ن يجعله وزيره وزيره قال ك ل م ه درني محافظ ب الخزائن ق ر ل ا ج ع ن ي على خ ز ا ئ ن نرضي اني ح ا ف ظ عليه ح ف ظ أ ن ي انين من غش من صرخ تحت المظهر انين حفيظ ا حليم. عنده خبرا بالحساب وعنده خبرا بوسائل تحفيظ الضرع وقد حدث ذلك بتمويله للرؤيا هذا ا ل أ م ر خاص ب ح ا ل ا ل خاصه عند و م ت م ل ت م ع الذي شيد نفسه وقفه يكون إ ي م ا ن تعين إ ه م ا م ت ه ل ل ض ر و ر ة ا يدعو إ ل ى الله عز وجل فمن إيمامته تعين وشهادته تعين ا ل ش هذه ا بالضرورة لا د ة زروا من ل ك أ ليست ا النفحي من باخلاق ن ل س المشرك هذه منا ف ع ل يدمر ا ل أ ع م ا ل ويخرب ا ل إ خ ل ا ق ويدفع الصريح أ م ا م العبد من أ ن يصل إ ل ى هذه الرزله ا منزله اخلاق إ ن م ا يصلها منزله اخلاق تواضع لله ومن تواضع لله رفع فعلا وما انصف حديث الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما قال إ ن م ا أ ن ا عبد اجلس كما يجلس العبد واكل كما ي أ ك ل العبد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا أ ن ا عبد عبد لله الله أ ك ب ر المؤمن إ ذ ن لا ينبغي له أ ب د ا أ ن يخالف هذا الوجام و أ ن ي ح ر م هذه ا ل ع ق ي د ة إذا رفحت في جذنه و ق ل بل ب يجب عليه أ ن يسعى ل ت ر ق ي ة رتبته منها إ خ ل ا ص ا ف إ خ ل ا ص ا ف إ خ ل ا ص ا حتى يكون من المخلصين والايه مشعره بذلك المحياء والمناس العمر ل خيري يعني أ ن ت تسير عمرك ك ل ه و أ ن ت تحقق لا شريك له لا شريك ل ا في أ م ر ك في قولك حتى تلقى الله ا ل ل ه م علينا الحق حقا وارزقنا ا ت ل ا ع ه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من ا ل م ت ط ف ر ي ن وارزق لنا اجمعين اللهم اعني انت تسير عمرك كله و أ ن ت تحقق لا شريك ل ة لا شريك لك لا. لا شريك لك في ع م ر ك في قولك حقا سبحان اللهم ارنا الحق حقا ن وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا ا ل ك ت ا ب ة نتعلم عبادك سبحان ل الأمين سبينا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام ا على المرسلين ل ن والحمد ا